كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَثَوَى صَوْبُهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا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 وَالسَّقْفِ الْمَرْقُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا سَوَاءٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعُ عَ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا